إِنَّ هَذَا لَهُ وَالْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الْحَتِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ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 لِمَ سحّجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَٰٓئَمْ هَٰؤُلَاءِ حَاجَجَتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولاكن كان حنيفا مسلما. حنيفا مسلما وما كان من المشركين.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 أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون